ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربنا وجهرا بهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يدرؤون ويدرؤون, ويدرؤون بالحسنات السيئات اولئك لهم عقبا الدار جن تعدني يدخلونها تناتعدني يدخلون غا ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من